عسى لجلك إذا تريد وتسعد في كل لحظة وبالطاعة تزيد يوم عبادة عساكم من عوادي يوم إرادة من عوادي أيامك الفرحة وحسانك بعيد ويوم اللي ما تقضي في معصي يعيد يا الله رادع اساك جار الطيب من أعواده عساكم من أعواده وعسى الخير من البلاده عساكم من كان آتانا بطاعاتكم ويفرح نبيكم عسا هتدوم هالفرح عليكم بالفرحة لبيت وتتبس سماي عماك في حبها للبيت كالولادة عساك من عوانة ولي وقال ذا عساك من عوانة طير الهما بقلبك ينظم لشامبيت ما تندمي بحبك يوم اللي حبت نورتها صلوا على الثرار صلوا عن نبي فيه الشرف الكبر صلوا عن نبي فيه مام جملوا عن نبي بالقاطم وحذر صلوا عن نبي جمعنا في ميلاده عزاكم بدعوا ودا فين كل مولد اليكم عسى هتدوم فات العياد والشاضي غرات صلي صلاة العيد في حب محمد آه الله عادت عساكم من عوادت الحاق عبادت عساكم من عوادت والزنبط الموظم قلائد المشموم بالجنة متاد خير اعتمادت بابوذاه بعيد الفطر ما يجي الاضحى بيوم الوص ونفحه بتزايد ما يجي الاضحى لف العيد في ميادات عساكم بدعوا ودات وشد الطير في ميادات عساكم بدعوا ودات في كل أضحى وكل فطر يجيكم عساها تدوم الفرح عليكم كم ندعو ودا ساطع بارك علينا عزات دون الفرح عليكم بارك علينا عزات دون الفرح عليك ها كل همى والسرور يحقق أماني والنور زاف النور بأجمل غدا اتزوج زيتون بطيظ حتى علي جمع الضلوع في كل ما تكرند للخاطب المخطوب بعض من بنيكم عساها تقول الفرحة